لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا ل ج ي م إن الذين كفروا للعلوم و أن ه م ما ي ت ا به ن ع ذ الاسلاميه ب يوم ا ق ي م تقبل, منهم ما تقبل منهم ولهم ل ف ض ي من ا ل ن ا ر و ر م ح م و ر ا ب ا ل ا ب ل موسوعه ا م ا ل ن ا ب ل س ا للعلوم ه ز ز ي ح ا ب من بعد ل ا ص ل ح فإن ا ل ل ه ي ه م و ل و ع ه النابلسي يرد للعلوم في الاسلاميه آ خ ر ة ع ذ ب عظيم م ع و ن ل ك ك ذ ب أ وقصرين. وكيف ا س م ك ء الله الحسنى